اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ على الى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك ولك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا وأوليك اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبتنا وسبق موازيننا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا اللهم إنا نسألك الاولى من الجنه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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغن به جنتك اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل سخرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا, ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله